بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعم أَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أثلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإن وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد